الله أكبر بارك بارك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك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 أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا, خير مستقرا وأحسن مقيلا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بال. وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَزِيلَ الْمُلْكُ يَوْمَ إِذِينِ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ الْمُلْكُ يَوْمَ إِذِينِ لِلرَّحْمَنِ وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعط الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا الله أكبر